وسع ثرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أَعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم آمَنَ الرسول بما أُنْزِلَ إليه من ربه والمؤمنون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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا واغفر لنا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ